أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما.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 119. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض 110. بالحياه بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا يعذبكم عذابا أليما لا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفعوا ثاني ثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا